جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ورفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وظفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كيف يكون القيام وهل يشترط أن يبقى في ذكر وعباده من بعد العشاء إلى الفجر قوله عليه الصلاة والسلام من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا كتب له غفر له ما تقدم من ذنبه هذا يدل على الفضيله العظمى التي خصت بها ليله القدر وان من قامها ايمانا بالله واحتسابا لثوابه وعظيم موعوده فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه فهذا يدل على عظيم فضل هذه الليله و إحياء هذه الليلة يكون بالقيام بالقيام الذي هو أداء الصلاة ويكون بتلاوة القرآن ويكون بالدعاء كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فتحيا ليلة القدر بذلك بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى والدعاء يتنقل العبد المؤمن في هذه الأمور العظيمة المباركة من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة ويشغل وقته بذلك ولا يضيعه في في, في في الأمور التي لا لا تفيده في هذا المقام العظيم وقوله من قام مع الإمام قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا يؤكد أن المسلم ينبغي ان يحرص على ذلك يحرص على ان يقوم مع امامه حتى ينصرف واذا كان امامه يصلي من اول الليل ومن اخر الليل فهذه الليالي ليالي قيام فاذا كان يصلي من اول الليل ومن آخر الليل يصلي معه من اول الليل ومن اخر الليل يقوم معه حتى ينصرف ليظفر بهذا الموعود العظيم وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فقيام ليلة القدر يكون بذلك بالقيام مع الإمام وأداء الصلاة مع الإمام تامة كاملة وبذكر الله والدعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك من مجالات الخير العظيمة جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله لا تأستغفرك سبرك